Denny Terumah melalui 119 Kalau خَلَقَكُم khalakakum طِينٍ ثُمَّ قَضَى nah qabah jagala dan أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتون عِلَمَ من, مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُرْضِينَ فَقَدْ كَلَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ مِنْهُمْ أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مُمَتِّكِ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ هَامِدَةً بِهِ مِنْ تحت ثيم فامنناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قوما اخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرطاش فلمشوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا وقالوا له لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلنا برسل من قبلك فحاق بالذين شخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل شيروا في الأرض ثم كَتَبَ عَلانَا سِيرُ الرَّحْمَنِ لَا يَنجَمَعُ مِنْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لا هُوَ مَنْ سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ اللَّهُ يَتَّخِذُ عَنِّي فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَ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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له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 Ain kum, la tashadun, ain nama Allah, aliyah takar. Qul la aishad, qul inna ma huwailahu wa inna li bari. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب في آياته إنه لا يفلح الوالمون ويوم نحشرهم جميعا شركوا أي شركاء قوم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتتهم إلا أن قالوا والله ربنا أشركين، أضرب كيف كذبوا على أنفسهم؟ كَمَنَّتَ أَن يَفْقَهُوا فِي آذَانِهِمْ وَقَرَّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا أَنتَ إِذَا جَاءَ قَالُوا لَئِنْ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يَقُولُوا إِلَّا فسهم وما يشعون ولو ترى إذ وقفوا على ما لفّق وكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا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 هم الساعة بطة قالوا يا أسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهور لا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ونهر ونالدار الآخرة خير أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا ي أزنك الذين يقون فإنهم لا يكذبونك ولكن نوالين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كُلِّبَتْ رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم مصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِلِسْكَ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 وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا الطَّائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحٍ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَانُكُمْ ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم إِشَاءَ إِلَّا هُوَ يُبْلِلُهُ وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى عَصْرَاضٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَدَتْ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 ضروا إلى عن لهم يتضرعون فلولا إزجاؤهم بسنا يتضرعون ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا فإذا هم بغتة فإذا هم مبلسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظروا كيف يصعف الآيات ثم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الوالمون وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِهِمْ قُل لَّا أَمْلِكُ لَكُمْ عِندِي خَاصَّةً اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا أَكُونُ لَكُمْ إني إِنِ مَنَّنَا إِن تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا البصير أفلا تتفكرون وأنذل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من في <تصفيق> عَنَاهُمْ يَنْتَقِمُونَ وَلَا تَطْغُرُ ذِى الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُزِيدُونَ وَجْهَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الوالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه نفصن الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أَلَئِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَحْبُّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِن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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي أجلوا نبي لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وَلاَ مُمَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وهو الذي يتوفّق بالليل ويعلم ما جرحتُم بالنهاي ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وينسن عليكم حفوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم والبحر تدعونا تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله يرجيكم يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ وَإِذْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ عَلَىٰ عَن وَكَذَلِكَ بَيِّنْتُ لَكُمْ قَوْلَهُ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِّكُلٍّ نَّبَأٌ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَحْلَمُونَ وَإِذَا أَيْثَمَ لَذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَحْرِضْ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الوالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يدقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولكوا وغرتهم الحياة الدنيا وَذَقِّلْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدَى الْكُلَّ عَدَلِ اللَّهِ يُخْذَ مِنْهَا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 قل أنا دعو من دون الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتناء قل إن هدى الله هو وأُمِلْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالدَّقُوءُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإلَّا قَالَ إبراهيمُ لَأَهِيهِ أَزَرَ أَتَدْخِذُ أَصْنَامًا آلاَهَا إِنِّي راك وقومك في ظلال مبين، وكذلك نري إبراي مملكو السماء والأرض وليكون من المؤمنين. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْ ٱلَّيْلِ وَءَكَوَّكَ بَنَىٰ قَالَهَا رَبِّ فَلَمَّا أَنْسَىٰ فَلَمَّا قَالَنَا أَحِ إِلَّا يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ طَلُمَّ مَا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَا هَذَا رَجُلٌ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْدُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ والسماوات والأرض حريفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدى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 وَاَوَانَ تَنَازَلُهُ إسحاق وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّ موسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وَاسْمَعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَنُوحًا وَكُلًا فَضْلَنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آدَمَ أههم وزرياتهم وإخوانهم وجتبينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يحمدون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكُرْ بِهَا أُنَائِ فَقَدْ كُنَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَذِكَ كَثِيرًا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَّاهُمُ اللَّهُ فِيهُ دَاهُم قُلْتَ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 تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم كن الله ثم ظرهم في خور العبود وهذا كتاب أنزل لهم باركهم صدق الذي بين يديه ولتظهرهم من القرى ومن عولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنسل الله ولو ترى إذ في غمرات الموت والملائكة باشطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفا أُمَّنَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ بِفِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ طَغَوْا بَيْنَنَا قُمَ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَجْهَمُونَ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون قالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد قصلنا الآيات لقوم يعمل وهو الذي لأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من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 متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعماد والزيتون والرمان مشتبهاء والزيتون ورمان مشتبيهم وغيره مشابه أوضوا إلى ثمره إذا أثمر ينعيه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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولدون وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خ كل شيء فحذو وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فَإِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّلضَّالِّينَ وَمَن أَبْصَرَ فَنَفْسٍ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وكذلك نصرق الآيات وليكونوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من رب لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم وكيل. وَلَا تَسْبِّبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسْبِّبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ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 وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أن dan menjelaskan mereka seperti yang tidak mempercayai pada satu kali dan menjelaskan mereka dalam kemahiran mereka mereka dan jika kita tidak جعل إليهم الملائكة وكلمه الموت وحشر ما عليهم كل شيء قبنا. وحشرنا عليه بكل شيء قبل ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولا إن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض رُبَّ الْقَوْمِ غُرُورًا وَإِنْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَإِنْ تَصغَ غَاؤُ إِلَيْهِ أَفِئِدَةُ الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 أزل من ربك بالحق فلا تكونا من الممترين وتم كلمة ربك صدق وعد لا مبجّد لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله تبعون إلا الظم وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَقُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَبِّ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُونُوا بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْبُونَ مِمْ كِتَابٌ رَّسُولٌ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا مَقُورْتُمْ إِلَيْهِ وَإِن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطله إن الذين يكتسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تحقون مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفِصْل إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَنفَعُونَ إِلَاءَ أُولِي الْأُمَنِيَّاتِ وَإِنْ أَطَعْتُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مزلوه في رومات كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يحمدون وكذلك جعلنا في كل قرية من أكبر مجدها ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بأفسهم وما يشعرون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 وَمَن آيَةٌ لِقَوْمٍ يَعِزُّ كَرُمَ لَئِنْ دَارَ السَّنَامُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذِمَامِ كَانُوا يَعْمَدُونَ قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ثُمَّ وَفْلَوْنَا جَنَّانَ لَنِي اجْتَنَنَا قَالَنَّ مَا رُمِتُّ وَأَنْتُمْ مُعَانِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ الضَّ كحكيمن عليم وان كانوا ولي با بعض بوالينا بضم بما كانوا يكتمون يا مشر الجن وان فَأَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَقُصُّ لَعَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَيْدَنَا عَلَى وضروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن لِكُلِّ قُرًى بِغُنْمٍ وَأَهْلُهَا عَاكِفُونَ وَأَنِ كُلٌّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا إِن يُذُر رَحْمَهُ إِن يَشَاءُ يُذِيبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَشَاءَكُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ قَوْمٍ أَخْرَىٰ ماتوا ودون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم احمدوا على مكانتكم إني عامل وسوف تعلمون من تكون له عاقبة فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا شركا إن فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما ك لِلَّهِ فَاوْ وَيُوصِى إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَانَ لِكَنْزٍ يَعْنِي كَثِيرٍ مِنَ الْم اي كي من قتل اولاده بشركا ليبردهم ليوردو وليلبسوا عليهم دينهم وان ان وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من مشاق بزعر أمين وأنعم حرم ظهورها وأنعم لا يذكون اسم الله عليها وأنعم لا يذكون اسم الله عليها بدراء عليه سيجزيهم بما كانوا يغترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خاطئا خلصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركا سيجزيهم وصفهم إنه أليم عكيم معدين قد خسر الذين قدنوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله احتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معه عروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أقول والزيتون والنخل والزرع مختلفا أقول زيتون ورُمَّان متشابه و غير متشابه قلوا من ثمر إذا أتموا آت الحق يوم حصاده ولا ت أصرفوا إن لا يحب المسفين ومن الأنعام مولته وفرشة قلوا مما رزقكم الله ولا ت بحقوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المحز اثنين كرين حو ما أم الأنثيين أم مشتملت عليه أوحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثْنَيْنِ ومن الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ أَيُّهُمَا أكرمُ ۚ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مِنْ عَادِلِ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 اليمين قلنا اجد في ما صيا الى يمحرم من على طايم يفعل اذا ان يقوم من تن او من و حَا إِلَّا أَن يَكُونَ مَن تَطَمَسُ تَتَمَسَّ مَصْوُحًا نَحْمَزِيلِينَ فَإِن كُونُ لِجِسْسٌ أَوْ فِسْقًا وَإِن أو فسقا أهل لغير الله به ومن يظفر وضير برض ولا عاد فإن ربك وطور رحيم أَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يَحُوضُنَ عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمْ مَا إِلَّا مَا قَامَ لَهُرُمَا مَاءٌ إِلَى حَوَايا أَوْ, أو مَطْلَقٌ لَكَ جَزَائَتَهُم بِبَوْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَلَبُوكَ فَقُبِّلُ رَحْمَتِي وَاسْعَتِي وَلَا يُرَدُّ بَعْضُهُمْ وَلَا يُرَدُّ عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبدا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى لَقُوبًا سَنَ وَلَعِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُونَ لَنَا إِن إن تتبعوا ما إلا وهم وإن أنتم إن لا تفصم قل فلن يوجد حجة فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰ قُمْ أَجْمَعِينَ أُلْهِلُمْ مَشْهَدَ أَقُومُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كلبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برب يُمَيِّزُ ٱلْحَقَّ ٱلْبَٰطِلَ ۚ قُلْ تَعَالَوْا أُذْهِرِكُم مَّا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَن لَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ولا تقتلون أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواعش ما ظهر منها وما بطن، ولا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعتلون ولا تقربون اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوكل كيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَعَهْدٌ ۖ إِنَّ عَهْدَ اللَّهِ لَزِمٌ ۚ وَلَا بِهِ رَبُّكُمْ وَهُوَ الشَّهِيدُ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَنقَصِرُوا عَن سَبِيلِي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 تفسيلا لكل شيء وتفسيلا لكل شيء وهدوء ورحمة لعلهم بلقاء بهم. يتاب أنزلناه بارك فادعوه والتقول أن لكم ترحم أَنِّي مِن قَبْلِنَا وَإِن قُبْلَةً عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلٌ أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُمْ أَهْذَى مِنْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَتُمْ رَبَّكُمْ وَهُدَاهُ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَوْلَمُ مِنْ نزل بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدقون عن آيات الناس العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأديهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك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 يا عن لنستمنو في شيء إن فله عشر أنثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إذا صراط مستقيم دينا قيما مذلة إبراهيم حريفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي مسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذرك أبرت وأنا أول المسلمين قل أَوَغَيْرَ اللَّهِ أَذْلَلُ Taksih كل نفس إلَى عَلَيْهَا، وَلَا تَجْرُوا أَجْرَةً إِذْ زَغُرَ، ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم أنكم تمو فيه تختلفون، والذي جعلكم خلايا بالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبن وكم في